وَمَن يَكُنْكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ آمِين أَوْ عَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِّيُنذِرَكُمْ فَلَكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَأْسًا فَلَكُرُوا أَلَا إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُونَ قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا فاتنا بما تعدنا إن كنتم من الصادقين قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ رِضْضٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَ فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا ۖ فَمَن سَمَّاهَا فَقَدْ صَدَّقُوا ۖ وَمَن لَّمْ يُسَمِّهَا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمَّاهَا الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فنزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجينا هو الذين معه برحمة منهم وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَإِلَى ثَمُودَ أَقُواحَهُمْ صَالِحًا قَالُوا يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قاد جاءتكم بجنه من ربكم هذه ناقه الله لكم ايه فذروها تاكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء ان فياخذكم عذاب اليم